والر وین سو مین مربک انگرمون حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ٱتَّغَوَرَا فَأَذَٰلِكَ فَأُولَٰٓئِكَ ٱلْعَادُونَ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَٰنَٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعون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 انهم ان يدخلوا جنه نعيم كلا ان خلقناهم مما يعلمون فلا اقسم برب المشارق والمغارب اننا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين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 119. ثم إني دعوتهم جهارا 110. ثم إني أعلنت لهم وأسرنت لهم إسرارا 111. فقلت استغفروا ربكم إنه كان وفارا 112. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خَلَقَكُمْ أطوالا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا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 صَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَرَ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُونَا لِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُونَا وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَ عأَضَللُّ كَثمَا وَلَا تَزدٍ الظانِمِينَ إِلَّا بَلَلَ مَِّا خَطعَاتِهِم أُغِقوا فَأُدِخِنُ نَامَا فَلَمْ يَجدُِ لَ مِنْ دُون الَّ أَ